بسم الله الرحمن الرحيم الف لام را تلك ايات الكتاب المبين ان ما انزلناه قرانا عربيا لعلكم تعقلون. نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَذَا الْقُرْآنَ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَذَا الْقُرْآنَ وَإِنْ كنت من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 الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوبك ما نَهَا كَمَا أَمَّهَا عَلَى أَبَوَيْكَ مِمَّن قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ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 اقتلوا يوسف أو اقرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا, وتكونوا من بعده قوما صالحين قال, قال لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين قالوا يا أبانا ما لك لا تأمننا وإنا على يوسف وإنا له لناصحون أرسله مع ما غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون قال إني اذهب به واخاف ان ياكله الذئب واخاف ان ياكله الذئب وانتم عنه غافلون قالوا لان اكله الذئب ونحن بثه ان ما اذا فَلَمَّْا ذَهَبُ بِهِ وَأَجَمَُ أَي يَجَعَُوه فِي غيَابَةِ الجُبُْبَد وَأَوْ حَينَا إلَيْهِ لَدُ نَبِّأََّهُمْ بِأَمْبْرِهِم ه وَهُمْ لَا يَشعرُون وَجؤُ أَبَهُ مْ شَأَ يَبَكُ وَلُ أَبَلَ إَِّا ذَهَبَنَ الستَّبِقُ وَتَرَت مَا يُوسُ فَعي دَمَ تَعِمَا فَأَكَ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ وَذَٰلِكَ عَلَى قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبَ قَالَ بَلْ فَوْلَت لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَقَدَرٌ جَمِيل وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلَى دَلْوَهُ قَالَ يَا بُشْرَى هَذَا غُلَامٌ وَأَثَرُوهُ بِضَاعِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ وَشَرَوْهُ بِثَمَنِ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِنْ اصغى لامرأته اكرمي مثواه اكرمي مثواه عسى ان ينفع لا او نتخذه ولدا وكذلك يوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولم مَا بَلَغُوا أَشُدَّهُ وَأَتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجزي الْمُحْسِنِينَ وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَّفْسِهِ وَغُلِقَتِ الْأَبْوَابُ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ قُلْ أَعَاذُ اللَّهَ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا ورآ قرهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا وَاسْتَبَقَ الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِنْ دُبُرٍ وَأَلْفَىٰ فَاسِدَهَا لَدَى الْبَابِ قَالَتْ مَا جَزَاءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءًا إِلَّا أو عذاب أليم قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميص قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وَإِن كَانَ قَمِيصٌ قُدَّ مِن دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ جُنُودٌ صَادِقِينَ فَلَمَّا رَأَى قَمِيصًا قُدَّ مِن دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِن كَيْدِكِ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 وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبير فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وَاعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ فِكِيْنَا وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ فِكِيْنَا وَقَالَ بِخْرُجْ فَلَمَّا رَأْنَهُ وَكْبَرْنَهُ وَقَطْ طَعْمَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْ مَحَاشَ لِلَّهِ وَقُلْ مَحَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ قَالَتْ فَذَلِكُنَّ الَّذِي لُمْتُنْتُنْ في وَلَقَدْ رَوَّدْتُهُ عَن نَّفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا أُمِرَهُ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونَنَّ مِنَ الصَّاغِرِينَ قَالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ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 هو السميع العليم ثم ببى لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما اراني اعصر طغرا وقال الاق تر اني اراني احمل فوق راسي غبتا تقول الطير من نبئنا بتاويله ان نراك من المحسنين قُل لَّن يَأْتِيَكُم مَّطْعَمٌ تُرْزَقُونَ إِلَّا نَبَّأْتُكُم بِتَأْوِيلِهِ قَبْلَ أَن يَأْتِيَكُم ذَٰلِكُمْ مَا عَلَّمَنِي رَبِّي تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة لله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون يَا صَاحِبَي السِّجْنِ أَأَرْبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءً سَمَّيْتُمُوهَا, سميتموها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 يَا صَاحِبَيِ السِّجْنِ أَمَّا أَحَدُكُمَا فَيَسْقِي رَبُّهُ قَمْراً وَأَمَّا الْآخَرُ فَيُسْلَبُ فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِهِ قُضِيَ الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ لَئِن مَّنُونَا مِنْهُ مَذْكِرُنِي اعْدُ رَبِّكَ فَأَن سَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ فَأَن سَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِالطَّعَامِ وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَرَى سَبَعَ بَحَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبَعٌ عِجَافٌ يَأْكُلُهُنَّ سَبَعٌ عِجَافٌ وَسَبَعَ سُنْبُلَاتٍ خُطْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٌ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي رؤيا يا ان كنتم للرؤيا تعبرون قالوا اذغات احلام وما نحن بتاويل الاحلام بعالمين وقال الذي نجا منهما وتذكر بعد ام أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون يوسف أيها الصديق أفتنا أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاق وسبع بُلَاتٍ خُضْرٍ وَأَقْرَى بِسَاتٍ وَسَبْعِ سُمْبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأَقْرَى بِسَاتٍ لَعَلِّي أَوْفِي إِلَّا مَا فِى لَعْلَهُمْ يَعْلَمُونَ قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبًا فَمَا حَصَدتُ وَمُثْذِرُهُ فِي سُنْبُلِ فَمَا حَصَدْتُمْ مُثْذِرُهُ فِي إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تَأْكُلُونَ ثُمَّ يَأْتِي مِن بعد ذلك فبع شداد يأكل ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاثن الناس وسيه يعصرون وقال الملك اتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسألهما بال النسوة التي قطعن أيديهن إن ربي يَديهِنَّ عَلِيمٌ قَالَ مَا فَقَضُكُنَّ إِذْ غَوَّتْ نُوحُ فَعَنِ نَفْسِهِ قُلْنَا حاشَ لِلَّهِ مَا عَلِنَا عَلَيْهِ مِنْ سُوءٍ قَالَ وَأَتُ الْعَزِيزِ الْآنَ حَقَّ الْحَقُّ أَمَرَا وَدَّهُ عَن نَفْسِي وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْقَائِلِينَ وَمَا أُمِرُ إِلا ما رحم ربي أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَقَالَ الْمَلِكُ أَتُؤْنِي بِهِ استقلص مني فلما تكلم قال انك اليوم لدينا مكين امين قال دعني على قذائين الارض اني حفيظ علي وكذلك مكن ما ليوسف في الارض يتباوى منها حيث يشاء نصيبه برحمتنا من مشاء ولا نضيع اجر المحسنين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 قالوا سنراود عنه اباه واننا لفاعلون وقال نفيت ياله دعوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا الى لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجَعُونَ فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَى آبَائِهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا لَمْ نَعْمَلْ مِنَ الْكَيْلِ فَأَرْسِلْ مَعَنَا اقُونَ فَأَرْسَلَ مَعَنَا اقُونَ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 ذلك كيل يسير قال لم أرسله معكم حتى تؤتون موسقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاق بكم فلما مَا أَتَوْا مُوثِقَهُمْ قَالَ اللهُ عَلَى مَا نَقُولُ وكِيل وَقَالَ يَا بَنِي لَا تَدْخُلُوا مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ وَادْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ وَمَا أُنْعِمْ عَلَيْكُمْ الله من الله إن شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم فَكَانَ يُغْنِي عَنْهُم مِّنَ اللَّهِ مِن شَيْءٍ إِلَّا حَاجَةً, إلا حاجة فِي نَفْسِهِ عَقَب قَضَاهُ وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِّمَا عَلَّمَهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ فَأَوَى إِلَيْهِ أَقامَ قَالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَلَمَّا رَأَى جَعَلْتُهُ دَعَلَ اسْتِقَايَةَ سِيرَ حِلٍّ أَخِيهِ جَعَلْتُهُ دَعَلَ اسْتِقَايَةَ سِيرَ حِلٍّ أَخِيهِ ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَيَّتُهَا النَّيْرُ قالوا نفكد ثواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم قالوا تواه لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا فارقين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 فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كبنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع لرجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم قالوا إن يسرق فقد ترق أكله من قبل فَأَثَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ قَالَ أَنْتُمْ شَرٌّ مَّكَانًا وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصْنَعُونَ قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ إِنَّمَا لَنَا بَنِ شَيْخًا كَبِيرًا فَقُلْ أَحَدٌ مَا مَكَانَهُ إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ قَالَ مَعَابُ اللهِ أَمْ مَأْخُذَ إِلَّا مَنْ وَجَدَ مَا قَالِبُونَ فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَقُوا نَبِيًّا قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ أَقَدَّ عَلَيْكُمْ مَوْثِقًا مِنْ اللَّهِ وَمِنْ قَبْلُ مَا فَرَّطْتُمْ فِي يوسف فَلَمْ أَبَرَحَ الْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَمَ لِي أَبِي أَوْ يَحْكُمَ اللَّهُ لِي وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ يَرْجِعُوا إِلَى أَبِيكُمْ فَقُولُوا يَا اننا كسرق وما شهدنا الا بما علمنا وما شهدنا الا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين واسال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 وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَى عَلَى يُوسُفَ وَبَكَتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ قَالُوا ت WALLاهِ تَفْتَأُ تَذْكُرُ يُوسُفَ حَتَّى تَكُونَ حَرًّا أَوْ تَكُونَ مِنَ الهالكين. قَالَ إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ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 فَلَمَّا بخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز ما السماو أهل ما وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفلنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين قال هل علمتم ما فعلتم جُؤ فاوَاخِيهِ إِذْ أَنْتُم دَاخِلُونَ قَالُوا أَيْنَكَ لَأَنْتَ يُوسُفُ قَالَ أَنَا يُوسُفُ وَهَذَا أَخِي قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا إِنَّ يَتَّقِي وَيَصْبِر فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ قَالُوا تَرَى لَقَدْ آتَكَ اللَّهُ عَلَيْنَا وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ قَالَ لَا تَسْأَلُوا عَن لَّيْلِ يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا فألقوه على وجه أبي بصيرا واتوني باهلكم اجمعين ولم ماتت قليلا ان قال ابوهم اني لا اجد ريحص لولا ان تفمدون قالوا تالله ان أنك لفي ضلالك القديم فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتدت بصيرا قال ألم أقل عَلِمَ مُؤْمِنًا الله ما لا تَعْلَمُون قَالُوا يَا أَبَانَ اسْتَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا إِنَّا كُنَّا طَاغِينَ قَالَ سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّي إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ أَبَوَيْهِ وَقَالَ دُبُرُهُمَا مَا لَكُمْ فِي وَقَعَ عَلَى أَبَوَيَّ عَلَى العَرْشِ وَقَرُّ لَهُ سَجَدَا وَقَالَ يَا أَبَتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَا يَمِنْ قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقًّا وَقَدْ أَخْبَرَ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 وَمَا أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما تسألهم عليه من أجل إن هو إلا ذكر للعالمين وكأي مِن آيَاتِهِ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يُمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مشركون. افَأَمِنُونَ أَن تَأْتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ مِّن عَذَابِ اللَّهِ أَوْ تَأْتِيَهُمْ مُسْتَاعِدَةٌ أَوْ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ قُلْ هَٰذِهِ أبعو إلى الله على بصيرة أما ومن اتبعني وسبحان الله وما أما من المشركين وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي من مِنْ القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولداه الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون حتى أهل أَتَى أَثَرُ رُسُلٍ وَالنُّورُ أَمْ هُمْ قَدِ كُذِبُوا جَاءَهُمْ نَصْرُنَا جَاءَهُمْ نَصْرُنَا فَنُدْيَ مَن شَاءُ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ القوم المجرمين لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الالباب ما كان حديثا يفترى ولا كذب تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم